خونه <SILENCIO> دیل قيامة على حفو سنوات سنوامك فيحسد الإنسان أذنه لا قادرين على أَن إذا بقى الله صلوا خساك الله يرحم سوارنا يا رب يا الله سنوم ما إذا ربك ينبهد من المصدق يونت خبو فلل الإنسان وعدان سي بصيرت بسم الله T pe tofe O za و Da, <laughs> I don't know. I ودا پون كُنَّ ذَهَبَ إِلَا هَمْدِهِ يَتَلَوْكَا Aailleurs si bon nous non a organ soudaine وستر من me que em kon على ريسالك من قدرين من ذا يروح ما من رحيم أبو الأترى إِنَّا هَدَيْنَا أَمُسْتَقِينَ <تصفيق> <تصفيق> إِنَّا شَاكِوَهُ إِنَّا كَبُور إن التبرى يشربون من كأس كان مزاجها كاثورا مع عيني No, no, no, mm -hmm.